بارين شكود واذا قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون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 وَرُءْ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد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 فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك كِمَ مَمَّ أَتَدْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبِينَ السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أم تصدون أم كان يعبد آبؤنا تريدون أم تصدون دونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين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 يَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ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 لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جب بارين عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يا ولا يكاد يسيغه ويا سيه الموت من كل مكان وما هو بمجت و ورائه عذاب غليظ. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كرماد اشْتَدَّتْ بِهِ الريح فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البعيد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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 وجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي اني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَعْلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم كفار واذ قال ابراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام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 أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم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 وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعي واسماقي ان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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّذْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ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 إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار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 HAZABALAGHUL LINNASI WALYUNZARU BIHI WALIA'LAMU ANNA MAA HUWA ILAHUN WAHID WALIA'LAMU ANNA MAA HUWA ILAHUN WAHIDUL WALYAZZ كر اولو الألباب